وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون ملقوثون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين